وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِئَايِ تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ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 وَلَوْ دُخلَت عَلَيْهِم مِنْ أَقُطَارهَا ثَُّ سُؤءِلُ الْ الفِتْنَةَ لآتَوهَا وَمَا تَلََّث بِهَا إِللاا يَسير وَلَ قَدكَانوا عَهَدُ اللهَّه مِن قَبلل لاَا يوَلّونَ الأدَبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّهِ مَسْؤول قُل لَّئِن يَنفَعكمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرتمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم Collision أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سَلَقُوكُمْ بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ يوَدّ لَ أنهُ بَدُونَ فِي الأعرَابِ يَسْأَلونَ عَن أَن بَائِكُمْ وَلَ كَوا فِيكُم مَا قتَلوا إِلاا قَليلَك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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ۚ تَقْتُلُونَ وَتُؤْتُونَ فَرِيقًا ۖ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كل شيء قبيرا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَي يَقُنُت مِنْ كُ للِلهِ وَررسُولِهِ وَتَععمل صالِحًا نُؤْتِهَا أَجرْهَا مّتَين نُؤتِهَا أَجرْهَا مّتَينِ وَعْتَدنَا لَهَا رِزقًاكَريمَا.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 فَلََّا قَضَ زَيد مِنهَا وَطَرًا زَوْوجكَهَا لِكَلى يَكُونَ على المُؤمنِينَ حَج لِكَلى يَكُونَ على المُؤمنِينَ حَرَجم فِي أَزواجِ أَدَع إِهِمْ إذَا قَضَو مِنهُ وَطَرَا وَكَانَ أَممررُ اللهَّهِ مَفْعولَا م كان على النَّبّ مِن حَج فِي مَا ثَضَ اللهَّهُ له سُنَّةَ اللهه فَّينَ في خَلَ مِن قبل وَكانَ أَمرُ اللَّهِ قَدرََّ قدور الذيينَ يُبَلِّغونَ رِسَالاتِ اللههِ وَيَخْشَونهُ وَلَا يَخشَونَ أحدَدًا إ اللهَّ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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة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 ذالكَ ادنى ان يعرفوا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ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 يقُونَ يَا لَتَنَ أَقَعَنَ اللهَّه وَأَقَنَّرُ الرَسُول وَقَاوا رَّنَ إِ أَطَعن سَادَتَنَا وَكُبَر أَنا فَبَلونَ السَّبلَ وَقَاوا رَّنَ اَطْعَمَ سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِي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 إنِهُ كََ ظَلُومَ جَهُ ل لِعَّبَ اللهَّهُ المُنَافِقينَ وَمُنافِقاتِ وَْمُشِكينَ وَْمُشْكاتِ وَيَتُوبَ اللهَّهُ على المُؤمنِينَ وَمُؤمنِنَات وَكَانانَ اللهَّهُ غَفورَ الرَّحيِيمَا